ازور سيدي ومولاي يا محتمدي وحزني عليك خذني اليك يلي نسي مايهيجي بصدري حنيني بدمعي سريت واتجا سريت عالدمعك المسفوح انبش في جروح حلي في قلب النبي المجروح انبش جوعك والفم فراد واغرق في ديني من الالام بينك وبيني وافتح اسعا المانساك ونسى علام صعبك يا صادق سنيني ونسى اللي يا اهلي انساني يا مجبر خلوني ونسى اللي يا اهلي Teksting av Nicolai Winther Teksting av ديتكم بتعلق بره هذا جزاك تالي عنك يلت بتش شعر حنان بدم صدرك قلبك يمر تحت الجمور ويطول لهيب جناح فوق الصبور تزرع الصبور تجني ألم وجراح كل مأذنة كانت عنات تلهج شتيمة للوصي وتحفر في عمرك وكلك سميك بك دمير لله يا شلل العليم حلمك وعيما دمعك روغصوني يكتب علي شوفوني يمجر خلوني دمعك روغص ia yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. وهذي كنوز المعرفة تندب علامها ودمع المصاب مثل السحاب وطيبة عز المصطفى باقر علامها انت اللي ما حتى الندى والنور وي فاطمه بقلب السماء لجلك لحد محفوظ وانا اعتنيت طفت وساعات وعانيت نازعني مدامها وكثيره شكتم هواي وزمزم ظماي ما تقدرك بردنية تستوعب أليمها بحلام غسلوني في حزنة دفنوني ويم قبر خلوني احلى مغرس لوني في <تصفيق> حزن دفنوني ويا ولا يحمل القيف جابر يبل اغلك سلامه وينظم كلام من عناها ويوم الوصول لك ضيع يا ما ما هو اجى المنتجب أنسى كلامي وياك وانت الذي العالم تعب يتأمل بمعنى طبعك تنير طبعي أطير وحضن سماواتك يسابح في الكرامة طبعك شفير وطبعي ضير لعني تتخلفنا حظا بالقيامه ياللي تسام عوني يا ملتي شاي عوني يم جبره خلوني خلوني ياللي تسام Hj早 Torsonder Ni Kellun wie K Thank you.